117. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 118. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفضوا 119. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رجوه إليك وجعلوه من الموسلين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 وقالت امرأة فرعون قرة عيم لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعون وأصبح فؤاد أم فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت بعين جنوبهم لا يشعرون، وحرّبنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفونه لكم؟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 لَمَّا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ